غير المغضوب عليهم ولا الظالين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين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 إلا الذين عهّدت من المشركين ثم لم يقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.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 والله حق ان تخشوا ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويزهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من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 وَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَنفَقَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ نَّفَعَسَ أُولَئِكَ إِن كَانُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تبشرهم ربهم برحمة منه ورطوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم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 قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوالكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرةكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبتم والليت مذمرين ثم أنزل الله سكينته على رسله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعد بالذين كفروا.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 ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعقوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله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 لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا يوفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى فَتُكوَى بِها جِبَاهُهُمْ فَتُكوَى بِها جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ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 لهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم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 لقد بتغاول فتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذا لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا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 نَكَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا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 والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن لهنا نار جهنم فأنه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 ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أَبِلَّ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُلُّمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّا عَفَوَ الطَّائِفَةَ مِن ونعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمؤكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حفطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون فلم يأتهم نبء الذين من قبلهم قوم نوح وعاده وثمود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤثركات أتتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أعفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المواكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة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 قالدينا فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم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 بِنِعْمَةِ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ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 إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علّم الغيب؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إذا تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم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 اغفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج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 عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ويتخذ ما يوفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم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 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أليقربا ولو كانوا أليقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عم وعدته وعدها إياه.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 إن الله له ملك السماوات والأرض يحي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا أي الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرته ولا كبرته ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليانفروا كفّ. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يتفقهوا في الدين ولينذر قومهم ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون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 فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانو وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما انزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا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 عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله الله أكبر سمع الله لمن حميد ربنا لك الحمد